قتل عثمان واستعداد عمر استعد عمر ولبس لباس الحرب بمجرد سماعه للإشاعة واستدعى ابنه عبد الله ليحضر فرساً له عند أحد الأنصار وأوصاه فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله انطلق الفتى فاكتشف أن الصحابة يفعلون أمرا استثنائيا حول شجرة سمر كانوا يمدون أيديهم لقائدهم صلى الله عليه وسلم ويمدون معها أرواحهم أحب الفتى منافستهم وهو من أصغرهم زاحمهم ثم مد يده الصغيرة فبايعه صلى الله عليه وسلم على الصبر ثم توجه للأنصاري ليأخذ فرس والده فسلمه إياها فتهادى بها نحو أبيه وأخبره بأمر البيعة فانطلق عمر فبايع لكن يا ترى على أي شيء بايع فتحت الشجرة ألفاظ متعددة هناك من بايع على ألا يفرك جابر وهناك من بايع على الموت كعبد الله بن زيد بايع عمر وظل بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم آخذاً بيده أما معقل بن يسار فمد يده نحو غصن من أغصان الشجرة فرفعه حتى لا يؤذيه كان صلى الله عليه وسلم يبتهج برجاله فتقدم صحابي ضخم وفارس مغوار فمد يدا وصفها أحدهم بأنها كخف بعير فبايع ثم توجه إلى ظل شجرة فلما خف الناس التفت إليه القائد صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ فقال قد بايعت يا رسول الله في أول الناس قال صلى الله عليه وسلم وأيضاً فبايعه ثانية وتأمله صلى الله عليه وسلم فرآه أعزل فأعطاه ترسا من جلد، ولما انتهت البيعة بايعه للمرة الثالثة، لكنه لم يجد الترس معه، فسأله عنها فقال: إنه منحها لعمه عامر بن الأكوع، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال. إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي بايع الجميع وأحل الله رضوانه على المبايعين وبشرهم بفتح قريب بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بايع الجميع إلا رجلين الأول عثمان بن عفان لأنه سبب البيعة ومع ذلك مد صلى الله عليه وسلم يده اليمنى فضرب بها على اليسرى فقال هذه لعثمان تلك هي منزلة ذي النورين عند قائده صلى الله عليه وسلم وهذا هو مدى ثقته به وبإيمانه أما الرجل الآخر فكان خال جابر بن عبد الله واسمه جد بن قيس بحثوا عنه فوجدوه مختبئا تحت إبط بعيره ترى ما سر اختبائه أهو الجبن أم أمر أخطر الله أعلم لكنه كان الخاسر على أرض الحديبية، استعد الجميع للشهادة، وإذا بهم يفاجأون بجيش قريش يحاصرهم،